Ya Vüfbin Ya Rabana, Ya Rabana, O Tüfbin Ağızı Yama Taama, Ya Rabana, Ya تين <تصفيق> بالخير اللي يوم طامه يا يا Taynak talzınan, min şuhudik bil mağana mal min şuhudik bil mal xabarı misla nazar, In عنك والله ما غبنا، افتح عينك تنتظرنا. عنك والله ما غبنا، افتح عينك. بالمعانا ما مثل النظر من شهودك بالمعانا ما مثل النظر يا ربنا يا ربنا يا ربنا لنا يا ربنا يا ربنا لنا وقتين